Bijet gud og øjnene. Jeg er muligvis dyer min alder og dyer min ånd og dyer ونيادي ورميني وخليني في عيونك لو حد يأذيني في حاجة بجدي حلفني بعيونك اه على على نفسي وانا وياك وعايش جوا سلام ايدك و Jeg er الشرق وليله سحره الغرب نسيم وبحره بتغرب في بلاد اجمع كل ورد بغداد علشان عندي الليله ما عاد جوا عيونها تيجي نسمه من بيروت على خد تفوت وحشني عيونك, في عيونك وطني وبلادي أردي وميلادي وحياتك دفيني وفزاتك Mina hårfe blonder. Ah, taget sal på min og navn.